الأمين。 اللهم صل ّ وسلم ّ على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إ ب ر ابراهيم ه ي سيدنا م وعلى آل إ وعلى ا ب ر ك لهم س ي د ن ال محمدٍ و ع ى آل سيدنا محمد م ك ابراهيم ا ك ت على س ي د ن إ ب ر ا وعلى وأرضى وعمر واتمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم العالمين عن أجمعين التابعين آل اللهم الصحابة إلى الدين سيدنا ساداتنا بإحسانٍ إبراهيم في حميدٌ مجيد أبي إنك بكر بسم الله م اللهم شاء ا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله ل ل ا ه لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء ا ل صابرا <تصفيق> اللهم أ ج ر ي الحق على السنتنا اللهم أ ي د ن ايدنا بالحق و أ الحق بنا اللهم أجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. <تصفيق> أ ه ل ا ومرحبا بكم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب طبتم وطاب ممشاكم و ت ب و أ ت م من ا ل ج ن ة مقعدا و أ س أ ل ا ل ل وجل ه عز الله ع ي القدير أن تكون ذ وهذه ه الجلسة الكلمات في ميزان حسناتنا ج م في أ عز ي ن ونسأله ع وجل أن أحسنا الأخيرة نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون القول الحلقة هذه حقيقة لي في فضفضه قبل الحج وقد تكون ا ل ح ل ق ة ا ل ا خ ي ر ة اطلاقا ن س أ ل الله عز وجل ان يبارك في اعمارنا واحب ان اختم حلقتي هذه واختم الكلام في هذا البرنامج واختم حديثي قبل الحج حديثي و قبل الذهاب الى الحج بالحديث عن غ ز ة غ ز ة وفلسطين هذا الجرح الدامل في قلوبنا وحقيقه كنت قد أ ع د د ت م ا د ة في ا ل م ي ة لعرضها عليكم ولكنها منعت من العرض ولا أ د ر ي من منعها ومن منعها س أ ش ك و ه إ ل ى الله عز وجل كبيرا كان كان صغيرا غفيرا كان أو مديرا أو أو ملكا كان او وزيرا او رئيسا س أ ش ك و ه الى الله عز وجل في الحج وليتحمل من يحاصر غزه شكوانا الى الله عز وجل, يتحملوا شكوانا إلى الله عز وجل لم يكتفوا بحصار غ ز ة اقتصاديا ولكن ايضا يحاصروا غ ز ة اعلاميا يحاصروا غ ز ة انسانيا قتلوا فينا ا ل ر ج و ل ة وقتلوا فينا ا ل ش ه ا م ة ويريد ايضا ان يقطعوا يريدوا ان يقطعوا هذا اللسان ووالله ثم والله لن يقطع لسانا يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله لن يقطع لسانا يوحد الله لن يقطع لسانا عاهد الله على ان يقول, على أن يقول كلمة الحق في اي مكان وفي اي زمان اقول هذه ح ل ق ة ا ل ا خ ي ر ة قبل الحج وقد تكون ح ل ق ة ا ل ا خ ي ر ة في هذه الدنيا فالله اعلم هل يبقينا ل ل ه ام يأخذنا وعندي بيان من ر ا ب ط ة علماء فلسطين صدر يوم الاثنين الماضي وجاءني هذا البيان من ر ا ب ط ة علماء فلسطين واظنه وصل الى كل العلماء اسمحوا لي اسمحوا أ ن أ ق ر أ ه عليكم هو بعنوان م ن ا ش د ة لعلماء أ ر ض المناسك والعباده ة الحمد ل ل والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول الله الله الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم على صلى عليه على آله بسم في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 يا ع لقد م الأمة ا ء ل فرض الله الحج على المسلمين جميعا ومنهم أ ه ل غزه ة و أ ل غزة يريدون أ ن يجيبوا نداء أ ب ي ه م إ ب ر ا ه ي م عندما أ ذ ن في الناس بالحج و أ ن يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ولكن إ ن أ ه ل غ ز ة يريدون أ ن يطوفوا بالبيت العتيق و أ ن يطوفوا بين الصفا والمروه و أ ن يبيتوا في م ن ا و أ ن يقفوا على الجبل و أ ن يذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م ولكن إ ن أ ه ل غ ز ة يريدون أ ن يعظموا حرمات الله و أ ن يوفوا نذورهم وقد اجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور ويريدون أ ن يذهبوا إ ل ى البيت الحرام حنفاء غير مشركين بربهم ويريدون أ ن يعمروا قلوبهم بتقوى الله معظمين لشعائره ولكن إ ن أ ه ل غ ز ة قد فرضوا في هذه ا ل أ ي ا م الحج ويريدون أ ن يؤدوه من غير رفث ولا فسوق ولا جدال ويريدون أ ن يعيشوا في م ث ا ب ة البيت الحرام التي جعلها الله سبحانه فيه ولكن إ ن أ ه ل غ ز ة يريدون أ ن يذكروا الله عند المشعر الحرام و أ ن يتوبوا إ ل ي ه عند الملتزم و أ ن يسكبوا العبرات عند المقام والركن والحجر و أ ن يتوجهوا إ ل ى الله بالدعاء في كل مكان طاهر على أ ع د ا ء ا ل أ م ة والدين و ا ل إ ن س ا ن ي ة ولكن يا علماء ا ل ج ز ي ر ة والخليج ومصر والمغرب ويا علماء ا ل أ م ة أ ل ي س من حق أ ه ل غ ز ة أ ن يتمتعوا ب ا ل ع م ر ة إ ل ى الحج كما يتمتع المسلمون جميعا نداء, نداء نبثه د ا ء ن من هنا من ا ل أ ر ض ا ل م ح ر ر ة ا ل م ح ا ص ر ة ا ل م خ ن و ق ة ا ل م ك ت و ف ة المقطوعة, المقطوعه عن كل شيء الا عن باب الرحمن اليس من حقهم ان يعبدوا الله كما امر وان يجيبوا د ع و ة ابيهم ابراهيم وان يتبعوا س ن ة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم يا علماء الحرمين اصبحتم اليوم م د ر س ة في ا ل د ع و ة وتصحيح المفاهيم والمعتقدات أ ل ي س من حق إ خ و ا ن ك م في غ ز ة أ ن تقفوا معهم و أ ن تساندوهم في حقهم في ا ل ع ب ا د ة و أ ن تبينوا حكم منع حجاج غ ز ة من ا ل ص ف ر من الطريق التي يريدون والحكومه التي يختارون وهل يجوز أ ن يخرج أ ن ا س في ا ل ق ر ع ة ويخرج غيرهم إ ل ى الحج عبر معابر الاحتلال الظالم ليعتقل أ و أو يقتل م ن ع أو ي وقد ا ل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم يا علماءنا يا ورثه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم انتم المؤتمنون على دين الامه عقيده وعباده ومعاملات وهذا ركن من اركان الدين أ ص ب ح و س ي ل ة من وسائل الضغط والابتزاز فماذا أ ن ت م قائلون وماذا أ ن ت م فاعلون يا علماء الحرمين ويا حكام الحرمين إ ن أ ه ل غ ز ة يستحقون منكم أ ن تعززوا صمودهم وثباتهم وحقهم عليكم أ ن تقفوا معهم ولو بتسهيل مناسكهم وعبادتهم والا يتركوا صيدا سهلا ل أ ع د ا ء ا ل أ م ة والدين و ا ل إ ن س ا ن ي ة و أ ذ ن ا به ان ثقتنا بكم ك ب ي ر ة وظننا بكم عظيم وحقنا عليكم ب ا ل أ م ل عال وكبير وننتظر أ ن ننعم بالحج و ا ل ز ي ا ر ة وانتم ل ع ب ا د ة و أ أ ه ل الوفاء جعل ذلك في ميزان أ ع م ا ل ك م و أ ث ا ب ك م أ ج ر ا عظيما وجزاكم خيرا عميما بفضله ورحمته و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين رايت ب ط ط ة علماء ل ف س ان حداشر ل و ث من ا رأيت أن من واجبي أ ن أ ت ل و هذه ا ل م ن ا ش د ة التي وصلتني من ر ا ب ط ة علماء فلسطين و ر أ ي ت أ ن من واجبي أ ل ا أ ت ر ك مصر و أ ذ ه ب إ ل ى الحج و أ ن ا لا أ ذ ك ر الناس ب غ ز ة وما يحدث في غ ز ة حوصر غ ز ة وحوصر أ ه ل غزه ة ومنع و ا عنهم الطعام ا الشراب وأيضا منعنا ا م ومنع عنهم من ل ل ك ومنعت وسائل ا ل إ ع ل ا م في كل الدول ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة منعوا من الكلام الغرب النصارى حتى اليهود في الغرب ممن لا يقرون ب ا ل ص ه ي و ن ي ة م ب د أ ولا مذهبا يتحدثون ويسيرون المظاهرات ويسيرون قوافل ا ل إ غ ا ث ة إ ل ى غ ز ة لينصروا اهل غ ز ة إ خ و ا ن ه م في ا ل إ ن س ا ن ي ة ونحن و نتقاعس ح ن ن ونقف ونمنع ا ل م س ا ع د ة والمناصره ا ل م و ا س ا ب ا ل ك ل م ة عن إ خ و اخواننا ن ن الدين ا في إ في الدين م إخواننا ف الأرض ا إ خ و ن إخواننا من ا العرق إخواننا في كل شيء وسائل الإعلام في في صحافة شيء كل وتلفزيون وكل وسائل ا ل إ ع ل ا م لا أ ح د يتحدث ا ل آ ن عن غ ز ة ولا عن حصار غ ز ة لا قنوات ف ض ا ئ ي ة ولا غير ف ض ا ئ ي ة أ ص ب ح الكلام عن غ ز ة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قطعت السنتنا وكبلت وكممت افواهنا فلا نستطيع حتى ان نتكلم ل ان ت حَتَّى ط ي ع أ ننقل ن مشهدا من مشاهد العنف والقتل في فلسطين هل تتصوروا ان ح ج ا ج ة لأبيب يذهبون الى الحج وحجاج غ ز ة لا يذهبون الى الحج ليست هذه ا ل م ش ك ل ة ا ل م ش ك ل ة الان في غ ز ة انهم اصبحوا ي أ ك ل و ن علف ى البهائم اصبح اهل غزة يتخلصون من الدجاج ومن البهائم ويقتلونها ويسبحونها يتخلصون ومن من طعاما أ ن ا أ ق ت ر ح على إ خ و ا ن ي في غزه الا يذهبوا إ ل ى الحج ولا يتوسلوا إ ل ى أ ح د لا علماء ولا حكماء لا يذهبوا إ ل ى الحج كونوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حبس عن م ك ة ولم يذهب إ ل ى الحج إ ل ا بعد أ ن حررت م ك ة إ ل ا بعد أ ن فتح الله عز وجل على رسوله م ك ة أ ق و ل لحجاج غ ز ة وللمسلمين في غ ز ة قاطعوا الحج لا تذهبوا إلى الحج لا تذهبوا الى الحج إ ل ا بعد أ ن تتحرر الامه الاسلاميه ة لا ت ذ ب بعد إلى إلا الحج أن يقضى طهر. تطهر ارض ا ل إ س ل ا م و أ ر ض العرب من أ ص ن ا م هذا القرن من أصنام هذا ا لا ز م ن لا تذهبوا إ ل ى الحج وعند المسلمين وعند العرب أ ص ن ا م ا يعبدونها ليست م ش ك ل ة إ ط ل ا ق ا أ ن تذهبوا إ ل ى الحج أ و لا تذهبوا إ ل ى الحج المشكلة التي نريدكم أ ن تتمسكوا بها أ ل ا تتوسلوا إ ل ى أ ح د لن ينقذكم أ ح د ولن يجيركم أ ح د ثلاث سنوات هذه ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة بعد ثلاث سنوات أ م ي ن عام الأمم المتحدة وكل المنظمات الغير م س ل م ة تندد وتطالب اسرائيل بفك الحصار لم نسمع م ن ظ م ة ا س ل ا م ي ة و ا ح د ة تكلمت في هذا الامر لم نسمع عن م ك ل م ة الدول ا ل ع ر ب ي ة عفوا جامعه ة العربية مكلمة الدول لسان ان اقول صدق ي ج الدول م ع ة ا ا ل ع ر ب ي ة هكذا يسمونها لم نسمعها تندد او تطلب عقد اجتماع حتى ليس على مستوى ا ل ق م ة على مستوى وزراء ا ل خ ا ر ج ي ة حتى ليس على مستوى وزراء الخارجية. على الخارجية ا ل مستوى الغفراء والمخبرين يطلب عقد اجتماع السيد ج ت م ا ا ع عمرو موسى يطلب عقد اجتماع على ق د اجتماع ع مستوى الخبراء ال ال ال الغفراء والمخبرين والبوابين ويعني ا ل ت ل ا م ذ ة الابتدائي والاعدادي ل م ن ا ق ش ة الحصار لم نسمع منهم ذلك م ن ظ م ة المؤتمر الاسلامي إ س ل م منظمة المؤتمر ي ا ل إ ورئيسها إ ح س ا ن الدين أ غ ل و تحركت وتكلمت ونددت بهذا الحصار ك ي في نددت ف هذا الحصار نشرت في أ ه ر ا م اليوم ا ل م ب ا د ر ة ا ل ع ر ب ي ة للسلام ونشرت م ن ظ م ة المؤتمر ا ل إ س ل ا م ي في نصف ص ف ح ة في ج ر ي د ة الاهرام اليوم باعلان تبرزه و اعلام الدول ا ل ا س ل ا م ي ة وفي وسط الإعلام الاعلان علم فلسطين وعلم اسرائيل الاهرام المصرية جريدة الاهرام المصرية تنشر اعلانا مدفوعا لمنظمة المؤتمر الاسلامي على رأسه جريدة تنشر علم إ س ر ا ئ ي ل وعلم فلسطين توضح فيها م ن ظ م ة المؤتمر ا ل إ س ل ا م ي م ب ا د ر ة السلام ا ل ع ر ب ي ة والله إ ن ه لعار و أ ي عار أ ن ينشر مثل هذا ا ل إ ع ل ا ن في هذا الوقت وبهذا الحجم وفي هذه ا ل ج ر ي د ة أ ر ج و الاستاذ احمد عبدالله المخرج يقرب ا ل ص و ر ة ولممكن هذا هو الاعلان إ ع ل ن هذا هو ا ل إ الحمد لله أ ح م د عبدالله مش خايف هذا إ ع ل ا ن أ ر ى أ ن ه يحمل العار كل العار لكل مسلم ينتمي إ ل ى هذه ا ل م ن ظ م ة م ن ظ م ة المؤتمر ا ل إ س ل ا م ي بتعقد في ا ل ق ا ه ر ة بكرة يوم الاثنين المؤتمر ا ا ث ن ن ي ل الثاني للمراه أ ة ل ل م م م س ة يبحث ت ك ن المسلمه سياسيا واقتصاديا تبدأ غدا ا تبدأ ا ا ث ن ن ي 24-11 ع ا المؤتمر الوزاري الثاني ا ل للمرأة ل م ة الذي ت ن ظ م منظمة ا ل م ؤ ت م الاسلامي م ر بالقاهرة ل ن ا ق ش ة القضايا ا ل م ح و ر ي ة ل ل م ر أ ة وتمكنها اقتصاديا وسياسيا كان أ و ل ى ب م ن ظ م ة المؤتمر ا ل إ س ل ا م ي بدل ما تعقد مؤتمر ل ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ب ت ح ض ر ه أ وتسعين في ا ل م ي ة من الحاضرات متبرجات ولا ع ل ا ق ة لهم بقضايا ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة إ ل ا إ ع ط ا ء العهر والعري مسوغ شرعي ومسوغ تنظيمي م بمنظمة المؤتمر ي كان ا ا أولى ل ل إ س بالاموال اللي بتنفقها في مثل هذه المؤتمرات انها تعقد مؤتمر لفك الحصار عن غزه ة بمنظمة كان اولى بمنظمة المؤتمر الاسلامي و ر ف ع ا الموجود في قبرص ولا في اي دولة اوروبية تعمل زي البرلمان الاوروبي ما عمل وتاخد شوية سفن وتروح تكسر الحصار دولة تعمل عمل المؤتمر الاسلامي حتى لم يكلف منظمة شوية وتروح في في سفن زي قبرص تكسر غزة حتى عن رئيسها نفسه انه و يصدر بيان يندد فيه او يشجب فيه لم يكلف رئيسها نفسه وفلسطين عضو في م ن ظ م ة المؤتمر الاسلامي غ ز ة التي يعني ضاعت وتضيع بين اللئام لا لا والله آ س ف اعتذر لم تضيع و ل م تضيع غ ز ة ل أ ن فيها رجالا شرفاء رجال ثلاث سنوات وهم يعانون الحصار ولن يركعوا ولن يسجدوا إ ل ا لله عز وجل كما قلت قبل ذلك يوم اثنا عشر او ث ل ا ي ه عشر يناير 2008 لما تكلمت عن غ ز ة وعشرين واحد الفين و ث م ا ن ي غزة قلت في غ ز ة رجال يعلموننا ا ل ك ر ا م ة ي ع ل م والمجد ن ن ا ي ع ل م و ن ن ا ا ل ش ه ا م ة ي ع ل م و ن ن ا ا ل ع ز ة يرسلون ر س ا ل ة الى رب العالمين انه مازال في ا م ة محمد رجال ا م ة محمد فيها كثير من الذكور ولكن اين رجالها رجالها في غ ز ة من احب ان يتعلم ا ل ك ر ا م ة من احب ان يتعلم ا ل ر ج و ل ة يذهب الى غ ز ة حقيقه في وسط هذا الخضم ت أ ت ي بوارق امل احيانا ن ا تقول ل أ ن ه مازال هناك بعض الرجال خارج غ ز ة من هؤلاء الرجال قاضي قاضي في مصر أ ن ا شخصيا لا أ ع ر ف اسمه ولكن هذا الرجل أ ظ ه ر ه الله عز وجل و أ ج ر ى على يديه حكما ليرسل الله عز وجل لنا ر س ا ل ة لا تبتئسوا مازال في مصر رجال لم تخلو الرجال زال رجال مصر من بعض الرجال. ما زال في مصر、رجال. نعم بعض في هذا م ما قلة ولكن ما زال هناك رجال هناك ه القاضي أ ص د ر حكما ا ل أ س ب و ع الماضي أصدرته محكمة ا ل ق ض ا الإداري ء ل إ ب ز ا م السلطات ا ل م ص ر ي ة بالسماح لقوافل ا ل إ غ ا ث ة التي تنظمها المنظمات ا ل بعض ح ق وهناك ق ي المصرية ة ونواب بالوصول الحدود من الشعب الى مجلس بعض المنظمات ا ل ا ه ل ي ة والحقوقيه وبعض, نواب مجلس الشعب وبعض, الشرفاء وبعض المثقفين وبعض الاحرار من اهل مصر الذين مازال يجري في عروقهم دم المصريين المملوء بالاسلام ما زال, يجري في عروقهم دم المصريين المملوء بالإنسانية. ما زال يجري في عروقهم دم المصريين المملوء بكرات ا ا ما زال المصريين المملوء ل إ ن ن س ي يجري في ة عروقهم دم ب دم بيضاء وحمراء مكتوب عليها لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله هؤلاء الرجال حاولوا أ ن يخرجوا إ ل ى قوافل إ غ ا ث ة إ ل ى غ ز ة ومنعت أ ومنعت هؤلاء الرجال منعوا من الوصول إ ل ى م د ي ن ة ا ل إ س م ا ع ي ل ي ة ردتهم قوات الامن أ م م ن ن و و ع ا ل وهددوا ص و و ل بالاعتقال و ل ج أ و ا إ ل ى القضاء, القضاء واصدر أ ن ص ف ه م ل ق ض ا ء و أ القضاء المصري الشريف حكما بعدم أ ح ق ي ة و ز ا ر ة ا ل د ا خ ل ي ة ا ل م ص ر ي ة أ و أ ي ج ه ة في مصر من منع هؤلاء المصريين من الوصول إ ل ى هذه الحدود هذا الحكم الذي يضيء بصيص نور نعم لن ينفذ أ ظ ن ه لن ينفذ ولكن يكفينا شرف ا ل م ح ا و ل ة يكفي هؤلاء الرجال أ ن ه أ ص ب ح معهم حكما قضائيا ب أ ن من حقهم أ ن يذهبوا إ ل ى إ خ و ا ن ه م في فلسطين في غ ز ة أ ن ا لا أ ت ص و ر ولا أ د ر ي هؤلاء الذين يمنعون هذه ا ل إ غ ا ث ة وهذا الطعام وهذا الدواء كيف سيقابلون الله عز وجل أ ل ا يخافون من رب العالمين أ ل ا يخشون ربهم أ ي ع ب د و ن ربا غير رب السماوات و ا ل أ ر ض أ ي ع ب د و ن ربا و إ ل ه ا يصدر لهم تعليمات بقتل إ خ و ا ن ه م و ب ز ب ح إ خ و ا ن ه م أ ي ع ب د و ن ربا غير ربنا والله لو كانوا يعبدون رب اليهود ما منعهم رب اليهود فرب اليهود الحقيقي هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ورب اليهود الحقيقي ي أ ب ى أ ن يجوع هؤلاء الناس البصيص ا ل أ م ل ا ل آ خ ر و ح ق ي ق ة ايضا ي أ ت ي من القضاء قاض مصري ايضا لا اعرف اسمه ولا يهمنا اسمه ولكننا ندعو له بظاهر الغيب قاض اخر ليقول لنا التاريخ ان في مصر ق ض ا ء شرفاء ق ض ا ء يقولون ك ل م ة الحق ولا يخافون في الله ل و م ت لائم هذا القاضي أ ص د ر حكما بوقف بيع الغاز المصري الى ع ص إ ل إ س ر ا ئ ي ل القضاء ا ل إ د ا ر ي المصري أ ص د ر حكما قضائيا بوقف بيع الغاز المصري الى اسرائيل قاض شريف وللاسف الشديد هناك الكثير من اشباه ل الذكور ليسوا ذكورا حتى ولكنهم من اشباه الذكور يستشكلون ويطعنون في هذا القرار ويريدون ان ينسخوه ايضا يكفينا شرف ا ل م ح ا و ل ة في ج راي ي د ة ل ا ه ر م و م الاهرام ث ن ن ي في رأي سبعتاشر حداشر ا ل ورأي الاهرام تعودنا من ذ الصغر ان ر أ ي الاهرام هو ر أ ي رسمي للحكومه ة رأي ا ل ر ا م ب يقول ك ا ر ث ة غ ز ة ا ل م س ؤ و ل ي ة مشتركه ة د العنوان الانصاف ان لا اسرائيل وحدها المسئولية نحمل المعاناة عن يقتضي التي يعيشها سكان غ ز ة وخطر ا ل ك ا ر ث ة ا ل إ ن س ا ن ي ة ا ل ذ ي حذرت منه م ن ظ م ة أ ك س ف و م ا ل خ ي ر ي ة أ ن ا أ ظ ن أ ن عندنا طابور خامس هو يهودي أ ك ث ر من اليهود هو صهيوني لا ليس يهودي ولكنه صهيوني أ ك ث ر من ا ل ص ه ا ي ن ة يقتضي و و ل ن ي ق ا ل إ ن ص ا ف أ ل ا نحمل إ س ر ا ئ ي ل وحدها ا ل م س ؤ و ل ي ة عن ا ل م ع ا ن ا ة التي يعيشها سكان قطاع غ ز ة بسبب استمرار الحصار ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي و إ ن م ا يجب شوف ان ل إ ص ا ف بقى و إ نلقي م ا يجب أن ن بجزء من ا ل م س ؤ و ل ي ة أ ي ض ا على العناصر ا ل ف ل س ط ي ن ي ة ا ل م ن ف ل ت ة في القطاع الذين يطلقون قذائف س ا ر و خ ي ة ب د ا ئ ي ة على شمال اسرائيل يفسدون بها ترتيبات ا ل ت ه د ئ ة المتفق عليها بشكل غير مباشر بين ح ر ك ة حماس واسرائيل ولا ينظرون الى ابعد من تحت ارجلهم ر أ ي الاهرام وجريده ة ا ل ر الاهرام م استشياخوا ت ي ب ك م و في الشرع في وبيتكلموا الشرعية تبيح الذي سيؤدي يتم الشرع القاعدة ان الضرورات المحظورات وان الضرر الى لا ل اشد ضرر رأي وجريدة اللي ا ا ه ر م ل فيها ص ه ا ي ن ة اشد ص ه ي و ن ي ة من ص ه ا ي ن ة اسرائيل ب يقول انه ليس من الانصاف ان نحمل اسرائيل وحدها ا ل م س ؤ و ل ي ة لكن الجهاد والقتال والدم والجهاد في سبيل تحرير الارض اصبحت عصابات منفلته ة ذ اخذ ه تهلل الجريدة التي كانت تهلل وتصفق لكلام رئيس كان يقول ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة يقول رئيس يسترد وتصفق صحفيين و ا ع ل ا م ي ن كدبين ز ف ة في كل مولد ب ي س ق ف و مش مهم مين الميت ومش مهم المولد بتاع مين لكن المهم انهم ه يرضوا رب الارباب خبرين ح ق ي ق ة برضو استوقفوني جدا الخبر الاولاني في المصري اليوم السابت يوم السبت بيقول نفاذ البنزين والسلر و في محطات جنوب سيناء بسبب حصار غزه ة سيناء سيناء المصرية سيناء سيناء سيناء رأس سدر رأس العريش الآن ل محمد ممر م ث كل ارض الجهاد في سيناء الآن أرض سيناء في ما عادش فيها بنزين م ا ع ا د ش ف ي ه ا ص ل ر ليه؟ علشان ل ا ح ك و م ة ا ل م ص ر ي ة بتمنع دخول اي ح ا ج ة ا لسيناء غ ز ل خوفا من ان تذهب الى فلسطين الى غ ز ة غزة خبر خاص خصوصا بيقول تسبب البنزين بمحطات بجنوب الحصار الاسرائيلي والصلر في سيناء في لقطاع الوقود نفاذ مدن رأس سدر والنفق. وقال ب و و ز ن ن م ة ا ل ف و ق عدد من أ ص ح ا ب محطات الوقود أ ن سبب ا ل أ ز م ة يرجع إ ل ى قدوم سيارات النقل من م ح ا ف ظ ة شمال سيناء وهي تحمل جراكن وصفائح للحصول على البنزين والسلر لنقصه في المحافظه ة ت م ي بفلسطين على حد قول المستهلكين الذين سيناء د حد أكدوا ا قطاع محافظة شمال لنقله إلى على قول أن غزة ط ل ب من المسؤولين بجنوب سيناء السماح لكل س ي ا ر ة نقل او ملاكي بنحو عشرين لتر فقط ده اليهود ده واهل اصبح يا جماعة مش غزة بس المحاصرة من اليهود. محافظة شمال سيناء ايضا محاصرة محافظة شمال سيناء المصرية وأهل شمال سيناء المصريين محاصرين بس سيناء مش من غزة محاصرين وبيهرب اليهم البنزين من م ح ا ف ظ ة جنوب سيناء ليه عشان ل البنزين ده مايروحش لغزه ة اسمعوا الخبر التاني اللي نشرته س الخبر ب ق ا ا بيقول ايه ضبط ا ت ن ا ش ر س ي ا ر ة تحمل ستاشر الف وخمسمئه وستين لتر سولار مدعم قبل ت ه ر ب ه ا عبر الحدود يا ساتر يا、رب. يا ساتر يا、رب. يا ستير ضبط سيارة ساتر ساتر اتناشر رب رب ضبط تحمل 1 6 ضبطت اجهزه الامن ب م د ي ر ي ة شمال سيناء 12 سيارة نقل اثناء استخدامها الضروب ا ل ج ب ل ي ة والطرق ا ل ز ر ا ع ي ة لتهريب السولار المدعم عبر الحدود ا ل ش م ا ل ي ة مكسوفين يكتبوا عبر الحدود مع اسرائيل ا ل ح د و د ا ل ش م ا ل ي ة دي ش ر ا ل ح د و د ا ل خ م س م ن ه و ب ي ن س ر ا ئ ي ل حيث ضبط 16560 لتر س و ل ر واعترف ا ل م ت ه م و ن وقائد السيارات بانهم كانوا يقومون بتجميع المواد ا ل ب ت ر و ل ي ة س و ل ر المدعم لتهريبه الى الجانب الفلسطيني يا خبر السويد خبر كانت معلومات قد وردت إ ل ى إ د ا ر ة البحث الجنائي ب م د ي ر ي ة أ م ن شمال سيناء عن قيام بعض قائدي سيارات النقل بالتنسيق مع بعض البدو بتجميع المواد ا ل ب ت ر و ل ي ة من السولار المدعم وتهريبه خارج البلاد مما يضر ض تضحكني ر المصري أكبر لتر سولار بالاقتصاد ب الله والله جدا وأنا الهم ألف نقطة ت أشد عظيمة في بالاقتصاد المصري وتصدير الغاز ل إ س ر ا ئ ي ل م ا ب يضر ش بالاقتصاد المصري وفي إ ط ا ر ذلك تم إ ع د ا د ح م ل ة أ م ن ي ة م ك ب ر ة ل م ر ا ق ب ة المنافذ الشرعيه ة وكذلك م د ا م وتم تحمل معدنية رقم ة الجبلية الفرعية سيارة الضروب والطرق بيانها كالآتي الأولى نقل لوحات ضبط 12 خ م س ة زيرو واحد اتنين خ م س ة نقل ا ل ا س م ا ع ي ل ي ة ب ق ي ا د ة علاء محمود عبد المنعم وتحمل شوفوا السيارة اللي ضبطت بتحمل ايه؟ وتحمل ايه ضبطت عدد خ م س ة وثمانين جركن س و ل ر ب إ ج م ا ل ألف ي و س ب ع م ا ئ ة السيارة الأولى خمسة بإجمالي لتر الأولى دي خ م س ة و م ا ن ن جيركن ي س و ل ر ب إ ج م الف ي أ ل و س ب ع م ا ئ ة لتر البنزين أنا نفسي أسأل السيد وزير البترول أسأل نفسي وزير واسال أ ل سيد رئيس و ز ر السيد ء هو ا ب ن ز ي ل ا و ل ر ده مدعم بكام ب ث ن ن جنيه باثنين جنيه لتر ع م تلاتة رئيس تهريبة ا ب جنيه ل و ح ي ه ر ب و ا ل الثانية رقم شمال س ستة س ي اتنين اتنين ي ا اجرى ر رقم صفر صفر ة ن ء اجرى شمال سيناء ما هيش ناء ب ق ي ا د ة ابراهيم حسن ابراهيم وتحمل ستين جيركن سولار ر ل ن ف س س ي ا ر ة ا ج ر ة هتحمل ستين ش ر ك ن س و ل ر ازاي و ا ل ج ر ي د ة ج ا ي ب ة ارقام العربيات الاثناشر وقد تم ا ح ا ل ة جميع المتهمين الى ا ل ن ي ا ب ة التي تولت التحقيق خبر بنزين بيهربوا طريف شمال سيناء محاصر العريش وسولر المصريين سيناء دلوقتي مفهوش شمال السلر المدعم اللي بيضروا بالاقتصاد المصري كل عربيه شايلالها ستين جيركن وبيهربوها عبر الحدود عشان ل يكسبوا خمسه الاف جنيه اظن ده شيء يعني انا ببقاش خصوصات ص ح ف ي ة انا بوريلكوا ايه اللي بيحصل في بلدنا والكلام ده ده اللي بيحصل في مصر اللي بيحصل في ب ق ي ة الدول علشان ما حدش يظن ان مصر هي اللي باعت ا ل ق ض ي ة كل الدول باعت ا ل ق ض ي ة فيش حد بيتكلم ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة مسمعناش ا صوتهم مسمعناش ا حد فيهم اعترض مسمعناش ا صوت بيتكلم وبيقول غ ز ة مسلمين مسمعناش ا صوت بيقول في الكويت في البحرين في الامارات في ليبيا في الجزائر في تونس في المغرب رحتوا فين شوفوا يا جماعة الخبر ع ة ا د ه تلات علماء اسرائيليين يشاركون في مؤتمر علمي ب ج ا م ع ة ا ل ق ا ه ر ة الوفد ي ت ر أ س ه بروفيسور في تل أ ب ي ب ورئيس ا ل ج ا م ع ة ينفي مسؤوليته عن دعوته يشارك وفد اسرائيلي يضم ث ل ا ث ة علماء على مدار يومين في مؤتمر علمي الدكتور هلال هاني افتتحه وزير للبحث علمي و احد المسؤولين عن هذه ا ل م ؤ س س ة بل كان رئيس هذه ا ل مديرا ؤ س س ة على ويعني ما م اظن كان لهذا م ش ر و ع ل المشروع هاني هلال و ز ي ر ا ل تضم ع العلمي ل والبحث المؤسسة ي م هذه ت تسع دول اعضاء هي الأردن ومصر وفلسطين وايران وتركيا الاردن ومصر وباكستان وقبرص والبحرين واسرائيل كل هؤلاء, بيطبعوا مع إسرائيل كل هؤلاء بيلتقوا وبيجتمعوا مع مبعوثين ومسؤولين ع م اسرائيليين مؤسسة سيسامي لكلمة أشعة كروتون في العلوم مؤسسة مقرها السيني الاوسط اليونسكو اشعة التجريبية دولية رعاية الانجليزي في وتطبيقتها في الاختصار الشرق انها هو كروتون الاردن انشئت تحت رعاية وتبني في الدكتور و بيعملوها بالتعاون ق ت حاجة اسرائيل علمية مع يحيى ا ل أ ز ا ز أ س ت ا ذ الجيولوجيا ب ج ا م ع ة حلوان والعطو بيقول ل ان د كان ت و ر ه ي ه ل احدى ل التعليم وزير كان الشخصيات ا ل م ح و ر ي ة في ب د ء التطبيع العلمي مع اسرائيل منذ ان كان موديا لمشروع سيسام قبل مجيئه لكرسي ا ل و ز ا ر ة لتنفيذه ا ج ن د ة البنك الدولي نعمل ايه سؤال اكيد الكل يطرحه نعمل ايه اولا الحجاج الحجاج نداء و م ن ا ش د ة واستغاثه ا لحجاج ر ا م ل ح بيت الله الحرام, الحرام. ادع و الله عز وجل لا تدعوه ل أ ن يفك الحصار ولكن د ع و ه أ ن ي أ خ ذ من يحاسر أ ه ل غ ز ة ادعو الله عز وجل في ا ل ك ع ب ة وفي البيت الحرام وفي عرفه وفي منى ي وفي م ز د ل ف ة أ ن ي أ خ ذ الله عز وجل أ خ ذ جبار من حاصر أهل غزة من ح اهل ص ر أ غزه ة من س ا م في حصار أهل غزة من سكت عن حصار اهل غ ز ة يهودي او مسيحي او مسلم ادع الله ان ي أ خ ذ ه اخذ عزيز مقتدر لا احد يقول لي ان الدعاء لا يجدي فاكرين فترة بفكركم رحفين في المستشفى شارون والتانية بشارون اين شارون الان لسة عايش ممتش جثة بيقلبوه بالمكان كل سريره بيقلبوه ممتش لسه على جثة من ي ا ل ل ي عمل فيه ربنا عز وجل ب ب ر ك ا ل د ع ا ء ك و ب ب رجل ك الدعاء ر صالح او ا م ر أ ة صالحه او ببرك طفل ع ز ب ة او طفل بكى حزنا على اخوانه في غ ز ة في فلسطين شارون هذا الجبار المتكبر الذي كنا ندعو دائما ان يجمد الله الدماء في عروقه نعم استجيبت ا ل د ع و ة وجمدت الدماء في عروقه وهو منذ ثلاث سنوات على سرير في مستشفى لا يعي ما حوله شيء الدعاء نعم هو سلاحنا فينا رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولرب رجل أ ش ع ث أ غ ب ر ذو طمرتين لا يؤبه له لو أ ق س م على الله لابره هذا الرجل موجود لم يكن في زمان النبي فقط هذا ا ل رجل في ك لو زمان من أمة محمد م ج رجل و لو د أ ق س م على الله لابره ولكنه ينسى أ ن يقسم على الله البراء بن مالك, النبي يقول البراء منهم البراء بن مالك في م و ق ع ة ا ل ي م ا م ة ينسى أ ن يدعو الله و أ ن يقسم على الله ف ي أ ت ي به خالد بن الوليد بعد أ ن اشتد ا ل أ م ر على المسلمين يا براء أ ش ه د ك الله أ م ا سمعت رسول الله يقول ولرب رجل أ ش ع ث أ غ ب ر ذو تمرتين لا يؤبه له لو أ ق س م على الله لابره البراء منهم قال البراء نعم والله سمعت فيقول خالد عزمت عليك أ ن تقسم على ربك أ ن يملكنا رقابهم ف أ ق س م البراء بن مالك عليهم على ربه أ ن يملكهم رقاب بني حنيفه ة وفي فتوح العراق أيضا ينسى البراء أن يدعو وهو ويشتد ويناديه أيضا ينسى بين الجيش ويشتد الأمر ويناديه خالد أقسم على ربك يقسم على ربك يا العراق البراء الأمر خالد براء يقسم البراء على على على ربك ربك ر أقسم يقسم أن ب وينتصر、المسلمون. البراء م م س ل ل و ن ا في كل زمان من أ ز م ن ت ن ا في كل مكان ما دامت أ م ة محمد م و ج و د ة ما دام هناك رجل يوحد الله ما دام هناك رجل يعبد الله يعبد رجل ولكنه ينسى أذكر اذكر ل الكرام ح ج ج ا أ الحجاج الكرام ب أ ن يدعو ويبتهلوا الى الله عز وجل بين الركن والمقام أ ع ظ م ا ل أ م ا ك ن التي يستجاب فيها الدعاء أ د ع و الله عز وجل أ ن ي أ خ ذ من حاصر غ ز ة أ خ ذ عزيز مقتدر مسلما كان يهوديا كان نصرانيا كان أ د ع و الله عز وجل على كل خائن على كل من سكت وقطع لسانه عن م ن ا ص ر ة أ ه ل غ ز ة أحلفكم ل ل ب ا هذا ه فرض عين على كل حاج أ ن يدعو الله أ ن ا شخصيا س أ د ع و الله عز وجل أ ن ا شخصيا هذا العام أ ح ج عن الدكتور عبد العزيز الرنسي ت ي ح ج ش ت ه عن أ ح م د ياسين العام هذا أ ح ج عن الرنسي ت ي رحمه الله ولن أ ط ل ب من الله عز وجل شيئا إ ل ا أ ن ي أ خ ذ من حاصر أ ه ل غ ز ة مسلما كان أ و يهوديا أ و نصرانيا لن أ د ع و الله عز وجل و أ ق و ل ل أ ص ح ا ب ي و أ ص د ق ا ئ ي و أ ه ل ي لا تطلبوا مني الدعاء لا تطلبوا مني أ ن أ د ع و لكم فلن أ د ع و بدعاء بين الركن والمقام في عرفات في م ز د ل ف ة في م ن ا لن أ د ع و و أ ن ا أ ش ع ص أ خ ب ر إ ل ا أ ن ي أ خ ذ الله عز وجل أ خ ذ عزيز مقتدر كل من سكت عن حصار غ ز ة كل من ساهم في حصار غ ز ة كل من قطع لسانه في حصار غ ز ة كل من استطاع أ ن يكسر و أ ن يفك هذا الحصار ولم يكسره ولم يفكه سندعو عليه وسيستجيب الله عز, وجل لنا والله سيستجيب الله عز وجل لنا وسنقسم على الله عز وجل و إ ن من بين الحجيج و أ ن ا على يقين أ ن منهم من يقسم على الله فيبرهم غير الحجيج هذه العشر هذه العشر من ذي الحجه ماذا يفعل غير الحجيج الحجيج مطلوب منهم أ ن يدعوا جميعا على هؤلاء الخونه ة على ؤ ل الذين ا يحاصرون قومنا ء على هؤلاء الذين يريدون أ ن يذلوا رجالنا الحجاج يدعون لهم غير الحجاج يدعون عليهم غير الحجاج ايضا ل ح ج ج ا أ الدعاء العشر د ا ا ء ل ع ا ل أ و ا ئ ل من ذي ا ل ح ج صوموا قوم الليل تصدقوا ما من أ ي ا م العمل الصالح فيها أ ح ب و ا إ ل ى الله من هذه العشر لا تسمعوا لمن يقول ليس الصيام من العمل الصالح العمل الصالح ك ل م ة ج ا ن ع ة لكل عمل صالح لكل فعل خير في هذه ا ل أ ي ا م تقرب بها إلى الله تقرب بها الى ل ل ه بها تقرب إ الله بنيه أ ن ينتقم الله عز وجل ممن حاصروا اخواننا في غزه لماذا أ ق و ل ندعو عليهم ولا ندعو لفك الحصار ل أ ن الحصار سيفك اجلا ل ح ص ا ر سيفك آ أ م عاجلا سيفك الحصار و إ ن لم يفك الحصار ف أ ه ل غ ز ة رجال ولن يضرهم هذا الحصار ولكننا نريد أ ن نرى يا ربنا آ ي ة منك فيمن منعوا الطعام والشراب و ا ل ص ل ر والبنزين و ا ل أ د و ي ة عن أ ه ل غ ز ة المسلمون تقربوا إ ل ى الله عز وجل بعمل صالح في هذه ا ل أ ي ا م في هذه الأيام هذه ذي العشر من الحجة من تقربوا إلى الله عز وجل. الله عز وجل. تقربوا الى ل وجل الله وجل ل ه عز وضعوا عز تقربوا إ الله ب ن ي ة اللهم إ ن ا نتقرب إ ل ي ك بصيام هذا اليوم اللهم إ ن ا نتقرب إ ل ي ك بهاتين الركعتين اللهم إ ن ا نتقرب إ ل ي ك بهذه ا ل آ ي ا ت التي أ ق ر أ ه ا من ا ل ق ر آ ن من أ ج ل أ ن تنتقم ممن حاصر أ ه ل غزه ة من أجل أن أجل أ ت خ من سكت عن حصار أ ه ل غ ز ة من أ ج ل أ ن ترين عجائب قدرتك فيمن أ ض ر أ ه ل غ ز ة يهودا كانوا أ و نصارى أ و مسلمين هذه الثانية قلنا قبل ذلك أيها الأحباب ولكن لا أدري هل هو الخوف؟ هل هو هو ذلك الثانية قلنا الأحباب لا الخوف الجبن ما قبل ولكن أدري قلنا نرسل إ ل ى الرؤساء والملوك ن ر س ل ر س ا ئ ل إ ل ى ولاه الأمر نرسل ل م ر س ا ئ ل ن ن ا ش د ه م ونقول لهم فكوا الحصار عن أ ه ل غ ز ة فكوا الحصار عن المسلمين فكوا الحصار عن العرب ولكن يبدو أ ن ه ا ليست الحكومات فقط هي التي تجبن في حصار غ ز ة والله س ي س أ ل ن ا الله عز وجل رجالا ونساء شبابا و ش ي ب ة وشيوخا سيسألنا الله عز وجل عز ماذا فعلتم ل أ ه ل غ ز ة ماذا فعلتم للمسلمين ماذا ستجيب ربك لماذا لم تحمل قلما وتكتب ر س ا ل ة إ ل ى ولي أ م ر ك تخاف أ ن يعتقلك تخاف أ ن يقبض عليك فخاف ان يقطع رزقك اكتب كن رجلا وافعل شيئا اكتب ر س ا ل ة حتى وان كنت جبانا لا تكتب اسمك امسح ا ل بعد ص م ا ت ب ما تكتبها كده امسح بصماتك علشان المخابرات ما, ما, ما, ما, ما تكتشفهاش اذا ك ن تعلموا جبان ت تعلم ا ل ر ج و ل ة واكتبوا هذه الرسائل لعل حد منهم يتحرك دي التانية الأولى الدعاء ت ا الاولى ن ي ة ل ا ل د على ا ء ع من يحاصرون اكتب ل ث ا ن ي ة الى ولاه الامر الثالثة اعلان ل ل ث ث ا ة مدفوع تنشره ل ج ن ة ا ل ا غ ا ث ة والطوارئ باتحاد الاطباء العرب ل ج ن ة ا ل ا غ ا ث ة والطوارئ باتحاد الاطباء العرب شارك باضحيتك في تخفيف ا ل ك ا ر ث ة ا ل ا ض ح ي ة ت ز ب ح في غ ز ة او تصل الى غ ز ة اتصل بنا يصلك مندوبنا يصلك الاستاذ من محمود دوبنا ارجو تكتب الرقم ده بعد اذن حضرتك اذا ما كنتش خايف صفر عشرة أربعة صفر صفر اتنين واحد اتنين واحد. ده اتحاد بتاعته لأهل رقم تليفون اطحيته الاطباء العرب اللي الاطحية اللي عاوز تدبح في أهل غزة. وأنا اقول يبعث في وقفتي الاطحية عاوز عاوز وانا ان تتدبح غزة غزة غزة واجب و أ و ج ب منها في أ ي مكان من أ ر ض المسلمين وليست هذه فتواي بل أ ن الدكتور علي ج م ع ة مفتي مصر يقول ا ل أ ض ح ي ة لفلسطين أ و ل ى من أي م ك اي ن آخر ا ل أ ح ة في فلسطين أولى من أي مكان ن أي م آخر أ ن اخر معرفش هو مين المعايا م هو ا ل ج رقم التليفون 010 اربعة اتنين صفر صفر و ح ده اتنين واحد د تليفون اتحاد الاطباء العرب وده بترخيص رسمي واعلان منشور في الاهرام في جرنان الاهرام يوم السبت اثنين وعشرين حداشر الفين وتمانيه مدفوع الاجر ا ل ا ض ا ح ي لتزبح في غزه ة او تصل ل ي م ازاي ب ت ز ب ح ازاي بتصل ما هياش شغلتنا لكن الناس دول بيوصلوا هذا ال... هذه الاعانات يا استاذ محمد طلع التليفون تاني بعد إذن حضرتك. طلعوا تاني بعد اذن حضرتك حقيقة أنا يعني ما عنديش حاجة اقولها يعني عنديش تانية انا ما غير ان انا اذكركم ب ح ك ج ت ي ن من ايام المجد من ايام زمان ا ل ع ز ة اللي كان بيعيشها المسلمين ويمكن قلتها قبل كده لما اتكلمت عن غ ز ة ولما ذكرت ان قلوبنا في غ ز ة قصة الاولى ان غزة معلش احنا مش هنخرج فاصل يا استاذ محمود فالتلفونات ندخل بيها على طول لو حد عاوز يشارك معانا في غ ز ة وارجو ان محدش يتصل ل أ ي ح ا ج ة غير غ ز ة حوصرت ص ر ت غزة, حصرت غزة في زمن في ن ر نور الدين محمود سلطان نور الدين محمود محمود ح غ ز ة حتى اكل ا ه ل غ ز ة ويافا وحيفا ك والكلار ل القطط و ا دلوقتي غ ز ة مافيهاش ق ط ة وكلاب على فكرة ا ل ق ط ة والكلاب هربت من الحصار ا ل ق ط ة والكلاب بيقدروا يخرجوا من ا ل ص و ر لكن حجاج فلسطين ما بيقدروش يخرجوا اكل اهل غ ز ة ا ل ق ط ة والكلاب السلطان نور الدين محمود كان سلطان بجد سلطان حقيقي سلطان مسلم راجل مكنش ا ا بينام مبيجلوش ا نوم فضل عشر ليالي لا ينام عشر بينامشي ليالي ما حتى شحب ومرض كان قائد الجيوش بتاعته كان هو شيراكو شيراكو اسد الدين、شيركو. اسد الدين شيركو كان عم صلاح الدين الايوبي اسد الدين شيركو لما د ي شيراكو ن ل لقى السلطان بتاعه مهموم للدرجه دي فارسل زوجته الى قصر السلطان عشان ل ي س أ ل السلطانه ليه السلطان ما بينامش فرجعت ز و ج ة أ س د الدين شراكوه وقالت لزوجها قائد الجيوش ان, إن نور الدين محمود مابينامش ي علشان حصار أ ه ل غ ز ة ويافا ة أسد ل د ي ن ش ر ك وحيفا كان ب ب بتاعه ب القائد كان بيحب السلطان بتاعه أسد الدين أقسم الدين يغمض شراكوه ج ن حتى يفك ل أهل ح ص ا ر عن غزة وخرج و أ خ ذ الجيش و ا س ت أ ذ ن السلطان في أ ن يذهب ليفك الحصار عن أ ه ل غ ز ة وعاد ف ك الحصار و أ س د الدين ش ي ر ك و ه الى نور الدين محمود فقال نور الدين محمود ب و ر ك ت اسد الدين ش ي ر ك و ه ا ل آ ن آ ن للسلطان أ ن ينام الآن أ ن ا للسلطان أ ن ينام وكانت غزه ة ما ي ش ت ا ب ع ة لنور الدين محمود ب ا ل م ن ا س ب ة غ ز ة كانت ت ا ب ع ة لمصر اللي كان فيها ا ل د و ل ة ا ل ف ا ط م ي ة لكن نور الدين محمود قال ج م ل ة م ش ه و ر ة لا يضرني إ ل ى من تتبع غ ز ة ولكن بها مسلمون يموتون جوعا م المهم يهمنيش مين غزة تبع ا ان الصليبيين محاصرين غ ز ة ما يهمنيش تبع من ي لما رجع أسد الدين نام نور الدين محمود وقال أبو ركت يا أسد الدين الان أنا للسلطان أن ينام. أسد الدين نام محمود ينام جسيم اسد شراكو ابو يا اسد رجع نور ركت شراكو اسد انا ان نور حق اخطأ خطأ جسيم بعد كده في حق ولو كان حد غير أ س د الدين ش ي ر ا ك و أ خ ط أ هذا ا ل خ ط أ كانت ر أ ب ت اللي أ خ ط أ ا ل خ ط أ ده لكن أ س د الدين ش ي ر ا ك و لما أ خ ط أ استدعاه نور الدين محمود وقفه ا د ا م ه وقال له ل أ س د الدين شراكوه ي والله د ي ي ن محمود و لو لأسد لولا ان لك جميل عندي ما أ ن س ا ه لضربت عنقك اذهب فقد عفوت عنك نور الدين محمود ب يقول لاسد الدين شراكوه لولا ان لي جميل عندي كنت ضربت عنقك اذهب فقال استد لا د ي ن ش ر و اذهب ل ل لا ه حتى اعلم هذا الجميل فقال نور الدين محمود والله ما لك جميل عندي الا ان فككت الحصار عن اهل غزه ة و شركوا فنور محمود ده استد الدين الدين عمله الجميل اللي خلي نام ه م دول كانوا ا ل ص ل ا ط ي ن هو ده السلطان الحقيقي السلطان اللي بجد معنا、اتصال. سلام عليكم عليكم السلام عليكم محمد واسمعني من、التلفون. ماشي عز عن بتاع انا نقول ان شتان التلفزيون اتصال اتصدر يا ايه يا اتصدر يا الساكت الحق اخرص لحضرتك وقت حضرتك صفو التليفون سيد شيخ شيخ صفو ايوه يا ش ي ه ا س ت ه ل الحق شيطان الاخر و لازم ندعي ربنا كلنا مع غ ز ة و المسلمين اللي ب غ ف ل ة ج ا م د ة ليه و خ بالك يا ش ا خ صفوه نعم نغفو كلنا كده رجعهم ونجمد الدم في عروقهم زي ما جمد في الشارون يا رب انا بارك فيك يا اخي محمد حضرتك هتحج ب ا ل س ن ة دي لا ر ب ن ان ما ياربليش شاء الله طيب ان شاء الله ه ت ص و و م ت ق د م طاعات لله عز وجل في العشر الاوائل بإذن الله شيخ وتدعو على、الله. من حاصر اهل غزه ة بإذن ا ل ل وتدعو على كل شيطان اخرس وهتكتب اخي محمد للرئيس بتاعك تقوله ربنا يبارك فيك يا اخي محمد لذاك الله خيرا شكر الله لك السلام عليكم السلام عليكم السلام ا عليكم تفضلي يا أ خ ت ي محمد ا آم... ل ا و ل ب ق و ل لك لحضرتك... ح ض ر ت يعني انا ا ل عاجز عن الكلام بس انا احيي د ب حضرتك على شجاعتك على على ل على... احساسك مرؤتك ب ن ا ا س ل م ظ ل زعلنة و و م م ي ن جدا جدا ت ر ق و ي قوي من ا ل ح ص ل لأهل غزة و أ ن ا و ا ح د ة من الناس م س ل م ة وحسومه ل ع ش ر ة أ ي ا م ل ع ش ادعي ن أ على الناس اللي هم م حسرينهم والناس اللي مزعلهم ي والناس اللي هم ا ح ن في ايام م ف ت ر ق ة المفروض هم يبقوا س ع د ا ل زي المسلمين ولكن ب ا عليهم الظلمة ق ي ا م ودعوة المسلمين ص ا ئ لا ترد أ د ع ع و ى ا ل ش ر ك الكفرة الظلمة اللي بيعرفوا أبدا ربنا هم مش اش ادرك كلم اكثر من كده جزاك الله خ ي ر ا ن ه محمد وارجو الاتكتفي ايضا ب ا ل د ع ا ء ولكن لازم تكتبي ل ر ئ ي س ك ل ر ئ ي س دولتك مش ل ر ئ ي س ك في العمل ل ر ئ ي س دولتك و هو ا ليال ل ق ر ئ ي س ح س ن مبارك ون ه لن ي س م ح ل ل فلسطينيين ان ي ج و ع و ا ا كتبيلو وللو ي انهم الا ن ي ج و ع و ن س ي ا د ة ا ل ر ئ ي س ا ل سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وليش صاحب ا وسهلا ا الله أنا أنا وإحنا الرماسة ساعدني ا أخي أحمد يبرك فيك أحمد. أنا أنا في نزلين على قبلت على جبل حضرتك فكرة حضرتك حضرتك مع شرف يعني لكن الواحد يتكلم وينوع عن أ ه ل غ ز ة وتكلمت بقوه عن الفتيات بالذات ان ه د م ا ل ك ع ب ة هو عند الله من شفك زي مراي المسلم و ل ل أ س ف اللي انا بس أسأل عليه إن يعني يعني حتى نحن متى ضاقت ونقول كلما برتال ج وكنت ه ا ف ر ج و ع ل ك ن حتى متى بس يعني لغاية أننا سنتمنوا ثمتين إمتح كده او لحصار انا روحة لغيث مثل قلبت ل ل كنت حد... جزاك ي دلوقتي ر عرض صور ة تحرك... تحرك للصخر لكن المسلمين قبل اليهود صمتين. الله م ي ي ن قبل ل ا و د خيرا ن ل ل ه يا ر شيخ محمد و ي ع ن ي ن س أ ل الله عز وجل الى متى يعني سيتنزل بالنصر وقتما يشاء لكن علينا ن ا ح ان إحنا ندعو ن الله عز وجل ونتقرب إ ل ي ه أ ن يرفع عنا هذا الزل والهوان وبرضو أصر الشيخ إن إحنا نكتب إلى رؤسائنا وإلى ولاة وحمد وبركاته وسهلا وأنا أكون نكتب بحضرتك قبل صحبتك أصر رؤسائنا أمرنا أتشرث فضلة أن أهلا أخي أسامة أهلا أنا أسامة أنا أتكلمتك فاند فتح في في الشيخ إلى السلام عليكم السلام عليكم. الله الله الله الحج يا شاء السنة نحن كنت إن أن كده امين يا رب العالمين جمعنا ان ي يا امني شاء الله ي و كلمت احد ساعة بدور عليها فعلا عشان اضعف الايمان آه اللي هو الهب القلب وانا ح ق ي ق ة يعني انا يمكن سبحان الله بحاول على قد ما اقدر نكون قريبين بس انا عايز اقول ل ح د ت ك حاجه ة دكتور اتفضل افد كان م ع ي ناس بيجوا ط ب ع ا ر س ا ن وحاجات زي كدا أ ن ا من ج ن و س ي ن ومش هرم ش ي خ واخواتي صغيرين يعني اكتشفت ح ا ج ة غ ر ي ب ة جدا زي ما ح ض ر ت ك قلت ب ا ل ض ب ط ان الناس اللي عايشين في الدول بره و ز ي اللي جوه طبعا الشباب الصغير ح ا ج ة ع ج ي ب ة جدا لقيتها بيقولوها والله اللي احنا قصدين بابه ان, إن ده حصل امبارح بس هذا الحديث وجدتم ا ن ع ي ت ك ل م و ا والله جوز اختي الصغيره د ي انهم بنسافروا ل السلسطينيين اعرف بقره ج ل لا يعني ملا فيش حاجة حصلت معه شخصيا قلت له ونصحته بما يرضي الله ان هو الانسان أ ن ا نسي ان حضرتك توجه د ع و ة للشباب يمكن احنا عدينا ش و ي ة مثلا ا ل أ ر ب ع ي ن ا ت يعني في شباب صغير مغيب بيسمع و ي ر د ب ا ل س ا ن اللي بيسمعه او بيشوفه انا أ ت م ن ى ان حضرتك توجه لهذا الشباب ان كل واحد يكون لي ه الأيدولوجية بتاعته كيان المجتمع د ولا ينطق بشيء حدث لا يرى وعلى ويختاب خ ب ر لا ر ى و ي هذه الناس وهو لا يعلم ونفسي ان حضرتك د وانا والله شايف بسم الله ما شاء الله ان في قناة يعني والله انا حتى هي دي قناة في, في بسم إن هذا الجيل الصغير ان ربنا البركة والامل يمكن يطع في انا ب ش ج ع اي شيء لكن انا نفسي ب ف ي توجيه لهذا ا ل ل ف ل انا او الـ هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ العمر من الشباب انه و برضو يعرفه يعني ومن هو ك و د وماعليش و ل الاهرام ا ولا الاخبار ولا ما ا ح كودتنا جميعا هو س ي د رسول الله وجزاك الله عننا خير وربنا يجعلهم لنا <تصفيق> شكر الله لك يا اخو ا س ا م ع شكر الله لك السلام عليكم عليكم. عليكم السلام عليكم ع ل ي ك م السلام عليكم دكتور صفح اهلا و س ن ش ا اهلا م ي ن وسهلا اهلا مع وسهلا اهلا ن وسهلا ل اهلا وسهلا ل ح اهلا الجمعة وسهلا ر ف تقبلوا منك الحج ان شاء ا ل ر ل م ويكفي أ ه ل غ ز ة شرفا انهم ص ن د ي ن ووضفين في وش العدوان بلا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم ويكفينا إ ح ن ان نسمع النفس ل زي ر كيف ا ل ل توجهنا وتطمن قلوبنا ان ربنا سبحانه وتعالى مع ا ل ف ئ ة ا ل ق ل ي ل ة إ ل ى آ خ ر الزمان والله والله لن تضع غ ز ة طالما أ ن هناك رجال يخافون الله سبحانه وتعالى والله العظيم لن تضيع غ ز ة طالما ان هناك رجال تخاف الله سبحانه وتعالى و ب ع د ي ن ح ض ر ت ك احنا بقلوبنا مع غ ز ة انا عندي عيال صغيره بيعملوا ح ص ا ن ا لغزه من اكلهم ومن شربهم ع ن د ي و ل ا د ب ي ت م ن م ا ن ه م يكونوا شهداء زي الشهداء اللي بيموتوا في غ ز ة و ب ع د ي ن ح ض ر ت ك في ناس ك ت ي ر ة نفسها تساعد غ ز ة بس مش ع ا ر ف ة ولن م ش عارف ايه ل بيحصل ي في غزة حضرتك بصراحة ب حضرتك غزة ا ي كرمك وجازك خير ي ع ن ي ب ت و ر ي ن ا ا ل ماذا ع ل و م ت ب ا ت الوقت ب ي ب ق ى ض ا د ع في ا ل ش غ ل ومش عارف ي ه اللي الضبط عارف لكن لكن بيجرب بيبقى ح ض ر ت ك بتفسر ي ك ت ر احنا ح بنستنى ض ر ت ك عشان ت ويجزيك ض ح م د دلوقت جلبنا الحاج وبتعرفنا احنا ن ي خير بنقدرش ندعي وكل ن نوجه بنصلى وربنا ينتج منهم عايزين ندعو ق وقت د الدعاء اليهود اليهود ر الصحر الصحر ش مش والله و يا وكل من نصر نعم. على على في صيف بس أخ من ناصر نعم من الحفار على وكل غزة سكت وكل من يعني في يده شيء يفعله ويفعله وكل من منع طعاما عن أ ه ل غ ز ة ندعو عليهم جميعا شكر الله لك يا اخو ساما وسيم ك السلام تفضلي يا أختي أمين عليكم م السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عايز أك... تفضلي يا أختي. الدكتور صفت حجازي حضرتك على الهوى يا أختي. على الهوى طيب. إحنا بنقولها لحاجة أنا رايحة عليكم تفضلي على على ورحمة ورحمة أيو وإن حضرتك شرقية الله ربنا ونجعي أختي أختي طيب ربنا بتوع أمينة إن هيأوينا ن صفت الحج مش شاء شاء غزة دول بفكح فر عنهم. وان إن إن إن المسلمين ينتبهوا للكلام قبل اليهود وقبل النصارى لان المسلم هو اللي يتحاسب ا ك ت ر هو د ي اللي, اللي, اللي, اللي بتوجه للسيد الرئيس والناس المسؤولين ان يودوا التبرعات والحاجات دي ي وصلوها لاخواتنا دول احنا نتحاسب كلنا نقف ق د ا م ربنا هنقول له ايه هنقول له ايه على اللي احنا بنسمعه بنشوفه عيننا ايه اللي على قدام د ح ن ا م ف ي ش ق د ا م ن ا م ل ا الدعاء زي ما انت ن قلت ه د عند ي لهم ع ا ل ك ع ب ة وعند الملتزم ان شاء الله ان ربنا يقوينا ويقدرنا ان هو ربنا يفك عنهم الحصار وان ربنا ينصرهم على اعدائهم ويهديهم اخواتهم المسلمين قبل كل شيء لانه و ا ل ل ي معه اخوه م ا ي ش ح د ي ق د ر يقرب له جزاك الله اني واختي الكريم خير <تصفيق> جزاك الله خيرا اختي امينه وتروحي وترجعي بالسلامه ان ويعني ان عارف انه ممكن حد دلوقتي شاء ر ب ن يهديهم أنا شخصيا هذا دعائي يرينا في اه هذا وهذا ما أتقرب به إلى الله ه ما انا اتقرب الى ان ربنا عز عز وجل وجل ل ؤ ا ل ق و م ا ل ذ ي ن يعني أ ذ ا ق و ا إ خ و ا ن ن ا الجوع والعطش والخوف أ ن يرينا الله عز وجل فيهم عجائب قدرته و ب ر ض و يا ا خ ت أ م ي ن ة ومش هنكتفي بالدعاء عاوزين حضرتك م السلام عليكم, السلام عليكم السلام عليكم يا、أختمام. وعليكم اخت ل ل ا م ورحمة、الله. تفضل يا أ ي الله ش ي خ صفات ف ت ض يا أختي حضرتك على و جو والله وندعي ويزيد إخواننا ى زي غزة عايزين فرحانين يخليك يا ربي يكرمك ويزيد من أمثالك. الله يبارك فيك يا、أختم. يا شاك احنا نفسنا نساعد في يا ريت الطريق اللي نعرف حتى منه أي حية يا حضرتك بحضرتك إحنا بحضرتك إحنا فإحنا حتى نحنا أحمد نعرف أختم قلت بك لك أمثالك أهلا أما أنا قلت يا أختم الله منه نقدمها لهم بنا شاك نفسنا نساعد من ي ع ن ي ممكن ا ي تقبل مثلا ا ل ا ض ا ح الاضاحي بتوصل لاتحاد الاطباء العرب اكتب التليفون ده هوت وابعت الاضاحى بتاعتك للتليفون اللي هنقوله شكرين من المال أو حاجات ابعت لهم فلوس بيشتروا بتاعتك المكان كده الاضحية في حيات زي الاضحية ويوصلها من ابعت مضال المال او ابعت وهما هوت ولو لهم فلوس لهم ده صومي في العشر الاوائل من ذي ا ل ح ج ة وقوم الليل وادعي ربنا عز وجل على اللي حاصروا غزه واللي منعين الاكل والشرب عن غزه ة ابعاتي للسيد رئيس ل ج م و قولي له قولي له احنا بنحبك وعلشان وجل دول ر خطر ربنا الحصار تقدري ي يا تعمليهم عليكم ة غزة له له تلت الله السلام احنا حاجات اخت ان شاء بنحبك محمد عن فك عز عليكم السلام عليكم اللهم صل على م ح د تفضل ا س ي د إ ب ر ا ه ي م جزاك الله خير يا ر ش ي خ الله يبارك في حضرتك والله عم ا شيخ الموضوع اللي ا يعني يعني نفسه ت تتكلم ي يعني ه ن الواحد ف ساعد ا ل غ ز ة ونجد وقت التلفزيون بتاعك يا اخي ابراهيم بعد ي ز ن حضرتك وقتي خالص وسمعني ا من التلفون الواحد والله يعني نفسه ساعد ا ل غ ز ة يدعلهم ويعني اللي بيصل فيهم حضرتك م ل ه وزي ف عم الشيخ يعني احنا, احنا يعني م ن ن يعني ايده يعني نيسأل ا الواحد ايده قصيره يعملهم اي الله يعني ان هو شوق قادر هاتحج م يجباهم ح ض ر ك ه ت ا ل س ن ة د يا ي اخ ابراهيم لا مفيش ا نصيب يا ام الشيخ هاتضحي ان شاء الله روح اتحاد ا ل أ ط ب ا ء العرب التلفون ي هو تكتبه、ماشي. ابعت ا ل أ ض ح ي ة بتاعتك هناك يا أ خ ي إ ب ر ا ه ي م ومن أ و ل ذي ا ل ح ج ة صوم فيهم وقوم الليل وتقرب ق و و م الليل إ ل ى الله و د ع ربنا عز وجل ينتقم ممن يحاصرون أ ه ل غ ز ة و أ ن ا عارف ا ن ت راجل يا أ خ ي إ ب ر ا ه ي م امسك و ر ق ة وقلم واكتب جواب للسيد رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة ق ل ل ه بنحبك علشان خاطر ربنا فك الحصار عن غزه ة ماشي يا اخي ب ر ي خيرا شكر الله لك. التليفون تاني يا سمير ليه التليفون تاني يعني م محمود ما جزاك بتنزلش ننزله الله الله بتاع اتحاد الأطباء العرب أستاذ عشان خاطر عشان شكر لك خاطر السلام عليكم ألو؟ ألو؟ الله والله والله, والله والله العظيم يعني مش عارفين احنا يعني قلبنا بينزف دم من هذه ولكن مش عارفين نعمل إيه؟ إحنا الشعب جزاك الله خيرا يا اخي ابراهيم شكر الله لك الله ونقول ب م ر ة ت ا ن ي ة و ث ا ل ث ة و ر ا ب ع ة و ع ش ر ة اهد اللي احنا هنقدر نعمله يا ج م ا ع ة تلت حاجات الدعاء الاضاحي تذهب الى اهل غ ز ة نكتب للسيد رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة وكل الدول ا ل ع ر ب ي ة احنا ما نكلمش مصر بس ولما تسمع ان في ق ا ف ل ة رايحه ل غ ز ة روح معاهم متخافش متخافش معاك قرار م ح ك م ة ومعاك اذن م ح ك م ة وان شاء الله رب العالمين ربنا عز وجل هيجعل كل خ ط و ة وكل ك ل م ة في ميزان حسنات كل الناس مش عاوزين نقعد نقول احنا مش عارفين نعمل ايه ه ن ع م ل ونصر ه واذا ربنا عز وجل معجلش ب ا س ت ج ا ب ة الدعاء اكيد ربنا عز وجل في يوم من الايام هيستجيب لنا ويحقق ه لنا مطلبنا وهنفرح لما يفك الحصار عن اهل غ ز ة و ي ن ط ق م ممن حصروه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام أنا عايز أقول لحضرتك ربنا ينصرك لأن اللي بيقول الحق اليوم دول يعني بقوا كلها قليلة جدا النفس كلها تعبانة واحد عايز يلي على مين؟ على حكام المسلمين أول حاجة حزبنا الله أنا ما الوكيل ساعة شاليت لما اعتقلوا ده يجري وده يروح وده يجي. يوم ما جوعوا أخوانا ما قام ولا راح ولا عليكم عليكم عليكم أقول لحضرتك لأن بيقولي دول قليلة يلي على على أول سلطين موضوع منه مين يوم يعني ويعني يعني يعني ينصرك فيه يجري يروح يجي في غزة وده وده حدش ده ده نعم أ ط ع الاتصال هو اللي أ ط ع باي تفضلي يا أ خ ت محمد من سته أ ك ت و ب ر الاتصال أ ط ع يا ريت ت ت ص ل ت ا ن ي ا أ خ ت محمد من س ه اخر ج أهلا وسهلاً. أهلا أ وسهلا وسهلا تفضلي يا ت تفضلي أختي تختفت ي ماشي يا أيها م إزاك أهلا ألو تفضلي ل بيكي ع الحمد لله ربنا يكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون س ي د ا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا ويكون سعيدا فاطلبنا ا ل ح ي ا ة كثير والله يا شخصافات فقط و إ ح ن ر ح منك يبارك خادث الله فيك أ ي خيرا يا أختي عليكم جزاك الله الله نساك السلام عليكم. عليكم السلام شكر لك عليكم محمد ونحن ب ر خضر ك ا الخير أهلا ت وسهلا الله خيرا. الله يبارك فيك ض ر ت ك حضرتك وتعليه زكارة فرحانين الدين م و رحمه ل ي منك ي ع ا ي ف ح س خ ا ن أ ه ل غزة وهو ليس حاكم على غزة صلاح الدين الايوبي ذكر الله, حبيث صلى الله عليه وسلم حتى ب ي عليه الرسول الله صلى ح بدت أ نواجز الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبتسم صلاح الدين ولم يكن حاكم ل غ ز ة واهل القدس محاصرين سيف الدين قطز في مصر قبل معركه ة عين جالوت في التطار و في ب عين ش ا ن س ل الى م مصر وقاب قطز أن يقاتل ا خ ر جالوت مصر م و ع ن د س أ امراء المماليك لما ق ا خارج ت ل مصر قال ما إلا ما إلا المسلمين لفلسطين لفلسطين أنكم أنكم م نحن نحن جزاك الله خيرا خيري ا رب بارك فيك إ ن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم دكتور أهلاً أهلاً يا أخي أهلاً أخي أهلاً أبركنם أنا هشام أحمد、محمود. أصلاً أصلاً أهلاً سراهم سراهم هشام وإلى وإلى الشام حاليك الشام حاليك وإلى متفضل الكريم كل فلسطيني الجنسية أهلاً بيك يا أخي الشام الأول إزاي يا يا إزاي يا صحيحنا يا ربنا وجازك عنا يا يا وطبعاً طبعاً محمود ومصد وفي وفأرض هو خ خ خ إخ خير dissفرkat فن فيك في في رب مصر مصر خير مصر مصر خير مبني بيك بيك أخي دك وشافي بس ح معانا ن في غزة و ب أ ه ل في غ ز ة ونساءنا اتهتك عرضهم و أ و ل ا د ن ا و أ ط ف ا ل ن ا مش احكيلك ق ص ة لكن دي الحق ي الحقيقة ق ة بشوفها فان كان يرضي ربنا وعمر ربنا بيرضى بالظلم تمام فربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الظلم ظلم من حكام ظلم من ناس ظلم مننا احنا المسلمين انا لا اعيب على اي احد الا المسلمين لا أعيب على اعيب امريكا او اسرائيل او أي اوروبا او اي د و ل ة انا أعيب على, المسلمين أعيب, على المسلمين اعيب على المسلمين اعيب على المسلمين يا دكتور صفوه المسلمين ا ربنا قال لهم كونوا عباد الله اخوانا والنبي قال لهم كونوا يده و ا ح د ة فين يا دكتور صفوه الكتاب <تصفيق> طيب ه ا ا كمان يا احمد لسه فاضل انتي ل ا م عنده انا مش عارف التلفونات ي تتقطع كتير ليه بتفضل عليك وبركاته دكتور صفوات السلام الله الله يا السلام خرشدي ورحمة عليكم عليك حقيقة انت حركت الله انت مشاعرنا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 لجنس بشر يكون, يكون للمصريين احنا لنا حدود مع غ ز ة ان كان في فضل ا للرئيس ر ئ ي يكون س حسن مبارك نفس السن الرئيس بتاع المواقف الصعبه ة ما ا يسيبش ل في في الظروف اللي بالفضل العظيم خطبها لك فضل من ربنا وتعالي هو في المحنة اللي ليا لك العون غزة يحوز في فيها في فيها دي ويكون يعني يا يمدهم يد خطبها ربنا سبحانه انه تخطبها هو هو هم كده هم من نفسي يزباقنا محدش محدش مصر إحنا إحنا طلع عمرنا مصر يزباق احنا والاهل جزاك الله خيرا شكر الله لك اخ رشدي وربنا عز وجل يعني يختار ع ن ي ي لهذه ا ل ا م ة من يجري الخير على يديه ح ق ي ق ة اتصالات ك ث ي ر ة لكن الوقت ي ن ض ي بنا و سيدنا محمود سمير ب يقول لي ندعو في ختام ا ل ح ل ق ة و أ ن ا ح ق ي ق ة لن أ د ع و في ختام ا ل ح ل ق ة ولكني سادعو أ د ع و في ل الله ك ع ب ة إن شاء و س ي كل المسلمون في بيوتهم سنتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء بالطاعة في الأيام زي إني يقين وجل الأوائل ووالله والله وجل الله هذه الله من ثم أن العشر إلى الحجة على عز عز سيستجيب لنا ان شاء الله ندعو في ا ل ك ع ب ة ندعو في بيوتنا نرسل اضاحينا الى اهل غزه نكتب ل ر ؤ س ا ئ ن ا ولملوكنا ما نكلمش مصر ي بس ب نكلم كل العرب ب نكلم أ م ة العرب جميعها بنكلم بن كل كل الخطاب كن كصلاح الدين كن كنور الدين كن عنه نسأل لنا والغنى نلتقي كل حاكم كل كصلاح كعمر ولكم مسؤول التقى الله وجل الله الله وجل الهدى والتقى والعفافة محمود وحتى أرضاه عز عز رضي أ ت ر ك ك م في ر ع ا ي ة النابلسي ل ه و أ م ه للعلوم م ح الاسلاميه